الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوف وإذا قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أن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 وره ولو كره الكافرون والذين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا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 يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنحاء ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرون تحبونها نصر من الله وفتح 117. وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله ما قال عيسى بن مغيرة للحواريين من أوصى إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله فأمنا قوم وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصدعوا ظاهرين